عن فرض الكفايه وعرفنا ان هذه المساله التي يبحث فيها عنها اهل الاصول هي تقسيم الوجوب والندب باعتبار من يجب عليه ومن يندب في حقه الى عيني وكفائي فالوجوب والندب ينقسم إلى فرض عين وفرض كفايه وسنه عين وسنه كفايه وعرفنا ما يتعلق بجهة هذا التقسيم ففرض العين وسنة العين ما تناول كل واحد من المكلفين فرضا ونفلا تعلق به بالذات فالمقصود ابتداء هو الذات والفعل عرضا على العكس فيما يتعلق به فرض الكفايه ما تناول كل واحد من المكلفين ثم ماذا فرضا عين وكذلك السنة سنة العين تتعلق بكل واحد من المكلفين قالك الصلاه والصوم نحوهما وقد يتناولان واحدا معينا كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي قد اختص بها خص بفرائض وسنن كما قال امام احمد رحمه الله تعالى خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات وفرض كفايه كالجهاد ونحوه وهو كثير وقد حصره وعده جماعه من, من العلماء ويذكرون ذلك في كتبي القواعد الفقهيه كان اشباه والنظائر ابن السبكي وكذلك السيوطي ذكروا أو حاولوا جمع ما يتعلق ب فروض الكفايات وهي قليله ولذلك الاصل هو فرض العين فرض وفرض الكذا يعتبر من من الفروع وسنه الكفايه كابتداء السلام تشميت العاطس على قول والوضحه في حق اهل البيت تسميه احد الاكلين مقيته من نص عليه الشافعي وقد يكون ثم خلافهم في ذكر هذه المسائل المسائل التي مرت معنا كذلك العين والكفايه متباينان تباين النوعين لا تباين الجنسين يعني فرض الكفايه وفرض العين هل هما جنسان أم نوعان يقول هما نوعان دخيلان تحته مطلق الفرض ومطلق الواجب فالوجوب هذا جنس قدر مشترك ينقسم الى عين وكفايه واما اذا قلنا بانهما جنسان حينئذ صار ماذا صار ك ها كالجدار والانسان هذا جنس وهذا هذا الجنس انما المراد انهما كعامل وزيد تحت لفظ الإنسان هذا الذي يصح خلافا للمعتزله ومر معنى كذلك الفرق بين فرض العين وفرض الكفايه أن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره الصلوات الخمس وغيرها فإن مصلحتها الخضوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل والمثول بين يديه وهذه الآداب تكثر كلما كررت الصلاه يعني اذا يصلي الفجر ويصلي الفجر ثاني يوم وثالث إلى آخره لا يفعله مرة واحدة وإنما الصلاة مستمره وأما فرض الكفايه فهو ما لا تتكرر مصلحته بتكرره قالك ان جاء الغريق غسل الميت ودفنه ونحو ذلك وهذا هو اقرب ما يقال في التفريقه بين النوعين فرض العين تتكرر مصلحته بتكرره بمعنى انه معلق على شيء على وقت او سبب يوجد بوجود السبب الذي هو الوقت او غيره وأما فرض الكفايه فيحصل وينتهي ثم لا فائده من من تكراره يصل الميت مرة واحد انتهينا منه اذا لا يغسل مرة مره ثانيه وكذلك ما يتعلق بدفنه يدفن مرة واحدة فهو فرض كفايه وانما يتعلق بغيره اما بذاته فلا أما زيد من الناس فيصلي الفجر والظهر والعصر الى اخره كلما دخل الوقت وتعلق به الحكم الشرعي هنا وجد الفرض الذي هو فرض عين وذكر الناظم هنا عدة مسائل المساله الاولى في تعريف فرض الكفايه قال رحمه الله تعالى فرض الكفايه مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد, مجرد فرض مجرد مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد قال الطوفي معرفا لفرض الكفايه هو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحه لا تعبد اعيان المكلفين به الطوفي رحمه الله تعالى في مختصر البلبل وكذلك في شرحه قد لا يعتني احيانا بذكر الحدود على طريقة المناطق وانما يأتي به الحد الذي قد يفهم المراد والمقصود وهذا جيد لاعتبار طالب العلم اذا قرأ هذا الكتاب يستفيد منه ماذا أنه يشرح هذه الحدود بضوابط ليست مقيده بالقواعد المنطقيه التي يذكرها أصحابها هنا قال فرض الكفايه ما مقصود الشرع ما اي فرض فرض مقصود الشارع ما مقصود الشرع فعله الذي هو ماذا الذي هو فعل المكلف فعل مكلف مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة وقطعا ان فرض العين فيه مصلحه وفرض الكفاية فيه مصلحه والفرق الذي مر معنا لا في وجود المصلحة وانما في تكرارها فرق بين نظرتين بمعنى ان فرض الكفايه فيه مصلحه لكن لا تتكرر وفرض العين فيه مصلحه لكنها تتكرر اذا وجود المصلحة فيه في النوعين وهذا بناء على القاعدة عامه في الشرع ان الله تعالى إذا أمر بشيء فانما يأمر به لمصلحه خالصه أو راجحه ان بمصلحه خالصه عن مفسده او راجح يعني تضمنت مفسده لكنها ماذا لكنها المصلحة تكون أرجح يعني يكون الفعل مشتمل على مصلحة ومفسده لكن وجه المصلحة وجودها وتحققها أرجح من وجود المفسده قد تكون مظنونه وقد تكون موهومه قال لتضمنه مصلحة لا تعبد اعيال المكلفين به ليس المقصود به عين المكلف والتعبد انما المقصود به الفعل ولذلك قال ما مقصود الشرع فعله بمعنى ان ما يوجد من المكلفين يوجد ماذا فاعل وفعل في النوعين كل منهما ماذا لا بد من فاعل وفعل لكن في فرض العين المقصود ابتداء الفاعل والفعل تبعا والمقصود في فرض الكفايه ابتداء الفعل ولا بد من نظر عن ها من النظر الفاعل لانه سيثاب ويعاقب كذلك اذا الفاعل مراد في النوعين فرض الكفايه وفرض العين والفعل مراد في النوعين كل منهما مراد اذا ما الفرق بينهما الفرق بينهما أن في فرض العين النظر اولا وابتداء الى الفاعل والى الفعل عرضا والعكس في فرض الكفايه الاصل ماذا غسيل الميت قطع النظر عن الفعل لكن لابد من فاعل كل حدث لابد له من محدث ثم إذا فعله يثاب ويعاقب الثواب والعقاب يترتب على ماذا على القول والفعل دون الفاعل وعلى الفاعل ها ورجعنا للمساله العقاب والثواب يترتب على اي شيء على الفعل أو على الفاعل الفعلي على الفاعل اذا لابد من ماذا لابد من فاعل اذا يثاب ويعاقب على فعل وتركه باعتبار الثواب والعقاب فرض العين وكذلك الثواب والعقاب باعتبار فرض الكذايه اذ كل منهم لابد من فاعل وكل منهم لابد من فعله لكن الشرع نظر في فرض العين الى الفاعل ابتداءا والفعل عرضا تبعا ونظر الى فرض الكفايه الى الفعل قبل الفاعل ولكن لابد له مماذ من فاعل لانه لا ثواب الا الا على فاعل لابد ان يفعل اذا لذلك كل منهما فيه مصلحه وكل منهما لابد من فاعل وكل منهما لابد من, من فعل اذا السوى تبي الخلاصه السوى فرض العين وفرض الكفايه بان كل منهما مشتمل على مصلحه اتفقا في أن كل منهما لابد من فعل ولابد من من فعل اذا استويا في المصلحة وفي الفاعل وفي الفعل هذا من حيث القدره المشترك الفوارق فرض العيني تتكرر المصلحة بتكرر الفعل فرض الكفايه وان وجد في مصلحه لابد ان يتضمن اصلح لكن لا تتكرر ثانيا فرض العين النظر ابتداء إلى الفاعل والنظر إلى الفعل عرضا ليس ابتداء ثالثا النظر في فرض الكفايه إلى الفاعل أو الى الفعل ابتداء اصاله والى الفاعل عرضا هذه الفوارق بين بين النوعين والا كل منها كل منهما لابد من مصلحه ولابد من فاعل ولابد من فعل وليس مراد الاصوليين ان فرض الكفايه لا يلتفت فيه الى الفاعل معناه انه لا لا يشترط به الفعل لا لابد من لابد من فاعل كله فعل وحدث لا بد له من محدث هنا قال هو أي فرض كفايه ما مقصود الشرع فعله يعني ايجاد هذا الفعل فالنظر اليه ابتداء وانت تصور ماذا دفن الميت وتغسيل الميت هذا من فرض الكفايات هل يتعين على زيد ان يغسله ويدفنه الا ليس متعينا وانما المراد ما هذه الزمره من الناس تغسل وتدفن هذا المراد به متى ما حصل على يد زيد أو عمرو حصل المقصود لان المقصود أن يدفن المقصود أن ان يصلى عليه المقصود أن يغسل فاذا صل عليه زيد او عمرو لا يختلف اذا وجود طائفة تفعل هذه الافعال إن حصل وفعل ترتبت مصلحة ولا شك ثانيا من فعل يثاب ويعاقب الجميع إذا اذا إذا حصل الثواب والعقاب قال ما مقصود الشرع في علل تضمن لا تعبد اعيان المكلفين به ليس المقصود التعبد لعيني المكلف لذات زيد بخلاف صلاه الخمس مثلا والصوم زيد من الناس متعبد به بالفعل ابدا ان تفعل لو لم تفعل وفعل غيرك يرزق لا في فرض عين لا يصلي أحد عن عن احد قال تعبد عيال المكلفين بيك كصلاه الجنازه او الجنازه والجهاد هذا يعتبر من فروض الكفايات للجمعه والحج الجمعه هذه عين على كل مكلف تحققت فيه شروط وجوب صلاه الجمعة وكذلك الحج قال رحمه الله تعالى فان صلاه الجنازه جنازه والجنازه والجهاد مقصود الشرع فعلهما يعني مقصود أن يصلي مصلي بقطع النظر عن زيد وغيره ومقصودا أن يجاهد مجاهد بقطع النظر عن زيد وغيره لما تضمنناه من مصلحة الشفاعه للميت صلاه الجنازه وحماية بلاد الإسلام من الصباعه العدوي لها فيما يتعلق بي بالجهاد اذا متى ما حصلت الحمايه بطائفه من الناس حصل فرض الكفايه وهو الجهاد واذا ترك الجميع اين اذا اثم الجميع قال ولم يرد بها تعبد اعيان المكلفين هذا المقصود به ما يتعلق بفرض الكفايه بخلاف الجمعه والحج فإن المقصود به ما تعبد اعيان مكلفين مما وجدت فيه شروط وجوبهما هذا تعريف للطوفي رحمه الله وتعريف حسن تعريف حسن, حسن. قال الناظم هنا عرفه بما شاع عند الاصوليين وهم قد تبعوا الغزالي في ذلك فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعلين مجرد فرض الكفايه المنقسم إليه والى فرض العين مطلق الفرض السابق متقدم مطلق الفرض مطلق الواجب ينقسم إلى قسمين ولذلك قلنا تقابل فرض العين وفرض الكفايه من تقابل النوعين الجنس ما هو فرض واجب ثم ينقسم إلى ما ذي لقسمين اذا الفرض وجد في فرض الكفايه المعنى والمعنى كذلك ورد في فرض العين ولذلك تقابلات تقابل النوعين فرض الكفايه المقسم اليه وإلى فرض العين متق الفرض وسبق أن الفرض والواجه مترادفان فرض الواجه مترادفان والكفايه فرض الكفاية اذا من اضافه الجنس الى نوعه صحيح فرض الكفايه من اضافه الجنس الى نوعه كفايه مصدر يقال كفى الشيء يكفي كفاية فهو كاف مصدر كفى شيء يكفي كفاية فهو كاف اذا حصل به الاستغناء عن غيره اذا هذا وجه التسميه يحصل به الاستغناء عن عن غيره صلاه الجنازه حصلت ب 2 3 اذا بهذا العدد عن عن غيره سمى ماذا سمى كفاية إذن العنوان يدل على ماذا على مضمونه كفايه بمعنى اكتفينا واستغنينا بهؤلاء الفاعلين لهذا الفعل وبرئت به الذمة قال فهو كاف اذا حصل به الاستغناء عن أن غيره واكتفيت بالشيء استغنيت به أو قنعت به قاله في المصباح وسمي فرض الكفايه لأن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الاثم فعل البعض يكفي في سقوط الاثم ويختلف البعض باختلاف الافعال يختلف البعض باختلاف الافعال فإذا كفى أن يغسل اثنان كفى وإذا لم يكفي لابد من الزيادة اذا هذا قد يحصل بفعل الواحد أو الاثنين وكذلك الصلاه تحصل بفعل الواحد أو الاثنين لكن القضاء مثلا وفتوى الناس قد لا تحصل به بالعشرة قد لا تحصل به بالعشرين فلا تحصل الكفايه إلا بما يستغني به بمعنى أنه تحصل بالكفايه فعينيد ان يقوم به بفعل فتعليم العلم مثلا هذا من فروض الكفايات واحد في الناس في مدينة يزيد عدده على مليون يصلح يكفي واحد ولا اثنان ولا عشرة بل ولا مئه اذا اذا وجد عشرة فالناس آثمون حتى يوجد من يعلم العلم ويكون كافيا للعدد هذا الذي قرره اهل علمي فيما يتعلق بي فرض أن ان إنما يكون باعتبار اسقاط الجهل عن الاخرين فمتى ما حصل اسقاط الجهل وإيصال العلم إلى الى عموم الناس ووجود من يتصدى للعلم اذا رد ان يسال السائل حينئذ حصلت الكفايه وإلا لم تحصل بعد قال في شرح التنقيح سمي فرض الكفايه لأن البعض يكفي فيه وسمي الآخر فرض العين لتعلقه بكل عين ولا يكفي البعض اذا هذا وجه التسميه والتسميع حينئذ لها لها مدلولها ففرض الكفايه من الكفايه اذا يسقط ويستغني اما الشرع ولا باس وإما واما الناس باعتبار الفعل يستغني بفعل البعض عن الوجوب على البقيه هذا اصله وكذلك فرض العين تعلق بكل عين العين هنا مرض بها الذات فالفعل تعلق بكل عين إما من جهه الشرع او غيره وحده الصلاح قال النظم هنا مهم يقصدو مهم المهم هو ما حرك الهمه ولا يكون الا معتنم به فكانه قال أمر معتنم به وهذا لا شك انه ماذا انه يعم كل مطلوب شرعا فهو معتنم به الندب معتنم به بانواعه سواء كنا سنه عين او سنه كفايه الفرض معتنم به أو لا معتنم به فرض العين وفرض الكفايه اذا مهم اذ فيه تعميم المهم ما حرك ولا يكون الا معتنم به ما كانه قال أمر معتنم به قال في المختار المهم الأمر الشديد أمر شديد وهم بالشيء اراده وبابه رد يقصد اي حصوله مقصود حصوله يعني ايجاده يعني ايجادهم كما في الاصم قال العطار اي يقصد ان يقصد الشارع حصوله من المكلف مهم يقصد أي قصد الشارع فالقصد والاراده حينئذ ممن من الشارع ما الذي يشرع هذا الاثر من معن الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم قصد ماذا قصد حصوله وايجاده أي يقصد الشارع حصوله من المكلف قالوا المراد بالقصد الطلب عبر اهل الوصول هنا ب ماذا بكونه مطلوبا عبروا به بالقصد واراد بالقصد هنا ماذا الاراده اذ كل ما طلبه الله عز وجل من العباد فهو مراد له أو لا مراد له باي اراده الاراده الشرعيه وقد توافقها الاراده الكونية اذا فهو مقصود بمعنى انه مراد واراده بالاراده الشرعيه قال المراد بالقصد الطلب يعني كانهم يعني اهل الاصول عبروا عن الاراده بالقصد والاصل ماذا نعم كانهم عبروا عن الطلب بماذا بالقصد امر مهم مقلوب من الشرع وكل ما أراده الشارع فقد طلبه هذا الاصل قال اطلاقا للسبب على المسبب للسبب الذي هو ماذا القصد على المسبب فان حقيقة القصد الاراده ولو اراد الشارع الواجب لما تخلف عن الوجودي هكذا قال العطار لو اراد الشارع الواجب من العباد لو اراده لما تخلف عن عن الوجودي صحيح ام لا ليس بصحيح هذا بناء على انه لا اراده الا نوع واحد هذه اشعريه مغلفه الاراده نوعان اراده شرعيه قد توجد وقد تتخلف اراده كونيه ها. تتخلف لا تتخلف لو أراد الشارع الواجب من العبادي قد يتخلف قد يتخلف اذا اراده بالاراده الشرعيه فتقييده الاراده او القصدون في شرحه لتعريف فرض الكفايه بانه الاراده الكونيه غلط ليس بصواب بل المراد به الاراده الشرعيه ثم قد يوجد وقد لا وقد يجتمعان وقد يفتني قال ما فيه في نظر قال رحمه الله مهم يقصد هذا الجنس يشمل فرض العين والكفايه لان فرض العين مهم مقصود بمعنى انه مطلوب معنى انه مراد شرعا وكذلك فرض الكفايه ونظر عن فاعل مجرد قال جردت شيئا جردا مما بقتل أزلت ما عليه وجردته من ثيابه بالتثقيل نزعتها عنه وتجرد هو منها مجرد كما عبر بعض به بالتعري مجرد كذلك عوامل مجرده أو مبتدا ماذا الاسم المرفوع المجرد عن العوامل يعني المعرى عن العوامل نظر عن فاعل مجرد نظر اليه تامله بعينه ان يقصد حصوله من غير النظر بالذات إلى الفاعل ونظر نظر من نظر الشارع عن فاعل مجرد نظر عن فاعل اذا مجرد عن فاعل او نظر مجرد عن فاعل ها. نظر عن فاعل عن فاعل متعلق بماذا نظر هذا مصدر يتعلق به جار ومجرور ومجرد هذا اسم مفعول طيب هنا عن فاعل متعلق باي شيء نظر او مجرد مجرد عن فاعل مجرد يعني معرض اي هو ملصق يحتمل لكن الالصق ان يكون بماذا النظر نظر الشارع الى الفاعل لو عبرنا هكذا نظر الشارع اما الى الفاعل واما الى الفعل صحيح اما الى الفاعل واما الى اذا النظر هو الذي يتعلق ب او الى الفاعل تتعلق به بالنظر نظر الشارح قال هنا ونظر عن فاعل مجرد ان يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى الفعل من غير نظر بالذات يعني لا بالعرض لان النظر إلى الفاعل قد يكون بالذات وقد يكون بالعرض وكلا النوعين داخل في مراد الشارح فالشارح نظر إلى الفاعل في الحالتين لكن ابتداء في فرض العين وثانيا في فرض الكفايه وليس المراد هنا أن الشارع لا يلتفت ابتداء وانتهائا إلى الفاعل لا بل يلتفت اليه لكن هل هو التفات اولي ام ثانوي هذا الذي فيه فصل بين النوعين ان يقصد حصول من غير نظر بالذات الى الفاعل فلا ينظر الى فاعله الا بالتبعي للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل لانه حدث الفعل حدث مثلا صلاه الجنازه صلاه هذه حدث هل يوجد صلاه من غير مصلي لا يتصور تغسيل ميت هذا ماذا حدث مطلوب شرعا هل يوجد تغسيل من غير مغسل الجواب لا هل يوجد جهاد من غير مجاهد الجواب لا اذا لابد من فاعل اذ لا يتحقق الفعل الا به بفاعله اذا لابد في الفضل الكفايه من من الفاعل لكنه لا يطلب ابتداء قال فيتناول ما هو ديني كصلاه الجنازه والامر بالمعروف ودنيوي كالحرف والصناع الحرف والصنايع المراد بها لا يحتاج عامه الناس قال هنا مهم يقصد ولم يقيده بمهم ديني احترازا عن الدنيوي بل اطلقه هن الذين يكونوا فرض الكفايه كما انه في شان في الامور الدينيه الشرعيه كذلك يكون في الامور الدنيويه ولذلك قال هنا فيتناول اي قوله مهم يقصد يتناول ما هو ديني فمن فروض الكفايات متعلقه بالامور الشرعيه الدينيه ودنيوي كالحرف والصنايع وخرج فرض العين فانه منظور بالذاتي لفاعله بقوله ونظر عن فاعل مجرد اذا بقوله مهم يقصد خرج به أو او شمل, شمل الديني والدنيوي النوعين ونظر عن فاعل مجرد وهذا اختص ب فرض يعني احترز عن فرض العينه فرض العيني قال وخرج فرض العيني فإنه منظور بالذات إلى فاعله حيث قصد حصوله يعني الشارع من كل عين أي واحد من المكلفين أو من عين مخصوصه كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه دون امتي ولم يقيد هنا مصنف ك كغير قصدا حصولي بالجزم احترازا عن السنة بل اراد أن ان يعم هل اذا مهم يقصده قلنا هذا يشمل الفرض ويشمل السنة ونظر عن فاعل مجرد هذا وين خرج فرض العين كذلك خرجت سنة العين حينئذ يكون الحد شاملا للنوعين اذا لم ياتي بلفظ جزم كما قال بعضهم احترازا عن سنة الكفايه لاراده التعميم اراده التعميم. لكن يريد السؤال هنا وهو أن قول الناظم فرض الكفاية حينئذ حد ماذا فرض الكفايه لو قال الكفايه صح أن يقال بانه شامل السنه شامل السنه لكن بقول فرض الكفايه حصل ماذا التخصيص والتقييد لكن ذكروا انه لم يقيد به بالجزم احتياطا عن سنه العيد لان الفرضه تمييز فرض الكفايه عن فرض العين وذلك حاصل بما بما قال في الاصل جمع الجوامع في فرض الكفايه مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله من غير نظر بالذات الى فاعله مهم ذكره النظم يقصد ذكره الناظم حصوله اسقطه او معلوم من قوله يقصد لانه المقصود الحصول من غير نظر ذكرهم ونظر مجرد هذا من غير صحيح من غير نظر مجرد ونظر مجرد الى فاعله عن فاعل واسقطه بالذات اذا اسقط حصول واسقط كذلك بالذات قال العطار ان هذا التعريف اصله لي الغزالي لكنه قال كل مهم ديني هكذا عرف الغزالي كل مهم ديني فحذف المصنف لفظه كل صاحب الاصل وتابعه الناظم لماذا لأن كل هذا ليس تحددا كل هذه ضابطه حنيذ مقصودها الاصل هو شمول الافراد ومعلوم ان الحد لا يكون للافراد وانما يكون لماذا لما يكون في الاذهان ولذلك هو من قبيل الكليات الحدود من قبيل كل الانسان حيوان ناطق هذا محله بالذهني واما كل حيوان ناطق فوانسان هذا باعتبار الافراد اعتبار الافراد فرق بين ان تقول الانسان حيوان ناطق وبين ان تقول كل حيوان ناطق انسان او الانسان كل حيوان ناطق اذا جئت بلفظ كل حينئذ كل هذه سور يحيط بماذا بالافراد فمتعلق كل الأفراد حينئذ يكون الخارج هو فإذا حذفتها وجئت بالحد بدون لفظ كل فارته به ما في ما في الذين وهذا الاصل في, في الحدود فلما خالف الغزالي ما قعده هو كغيره في باب فن المنطق ان الحدود لا تشتمل على الفاظ السورية هذه حينئذ اسقطه المصنف صطه المصنف وانما اراد الغزالي تقريب الحد بلفظ كل اذا المصنف هنا أسقط لفظ كل لانه لشمول الافراد والتعريف للماهيه ما هي محل وماذا محله العقل الذهن فلا يتبين ما يدل على على الافراد قال ولفظه ديني كذلك اسقطها مصنف لماذا لان فضل الكفايه كما يكون في الدين كذلك يكون في الدنيوي وظائف التي يحتاجها المسلم هذه من فروض الكفايات على خلاف بين العلم قد ذكرنا ذلك في تذكرة في كلام القيم رحمه الله يقيم منازع في هذه المساله قال هنا ولفظه دين يعني اسقطها ليدخل الدنيوي الحرف والصنائع بناء على الأصح انها فروض كفايه كالطب ونحو ذلك والغزالي يرى انها غير واجبه لأنها في بواعث الطباع عليها مندوحه على الايجابي كما قاله في الوسيط تبعا لامامه فلذلك اخرجها بقوله ديني اذا عرف الغزالي فرض الكفايه بانه كل مهم ديني قيده بالدين احترازا عن الدنيوي فلا يكون منه ما هو فرض كفايه هذا في بعض كتبه والا في مواضع اخرى كالاحياء نص على أن الحرف والصناع من فروض الكفايات وهذا ليس به بعيب ان يظهر له في كتاب ما هو مخالف لي لكتاب اخر لان هذه من قبيل الظنيات ومكان من قبيل الظنيات فهو يتغير ويتبدل كلما ظهر دليل يدل على ظن اكد اتبعها هذا الاصله هذا هو الاصله قال هنا تبع الإمام في ذلك اخرجه بقول ديني ويشكل عليه عده في الاحياء والوجيز الحرف والصناعات المهمة من فروض الكفايات يعني تاره ذهب إلى أن الحرف والصنايع من فروض الكفايات وذهب في موضع آخر الى ليس من من الواجبات فثم قولان للغزالي كغيره في هذه المساله وزاد في الاصل قوله بالذات زاد على الغزال قوله بي بالذات لأن تعريف الغزال يقتضي أن فرض الكفايه لا ينظر الى فاعله البت مطلقا لا ينظر الى فاعله وقد لا يكون مرادا هذا وانما ذكر ما هو ابتداء لكن في ظاهر كلامه أنه لا يلتفت إلى الفاعل وليس الأمر كذلك بل فرض الكفايه يلتفت فيه إلى الفاعل وفرض العين كذلك يلتفت فيه الى الفاعل وإنما الاختلاف في نوع الالتفات وفي نوع النظر هل هو اولي او ثانوي في فرض العين اولي أو وفرض الكفايه ثانوي ولا شك ان الغزالي يعلم أن أن فروض الكفايات كصلاه الجنازه والتغصيل نحو ذلك انها افعال وكل فعل لا له من محدث ولا بد له من فاعل لكن لعله اسقطه لانه لما كان النظر اليه ثانويا حينئذ الله لا يذكر لعله هكذا قال هنا لأن تعريف الغزالي يقتضي أن فرض الكفايه لا ينظر للفاعلين البته وليس كذلك قال في البحر قال الغزالي في تعريفه كل مهم ديني يراد حصوله ولا يقصد به عين من تولاه فخرج بالقيد الأخير فرض العين قوله ولا يقصد به عين يعني ذات من تولاه يعني من تعاطاه من فعلهم من فعلهم ومعنى هذا أن المقصود من فرض الكفايه وقوع الفعل من غير نظر الى فاعله بخلاف فرض العين فإن المقصود منه الفاعل وجعله بطريق الاصاله لكن الحق أن فرض الكفايه لا ينقطع النظر عن فاعله بدليل الثواب والعقاب من غير نظر مطلقا هذا ليس مرادا وإنما ينظر إلى الفاعل لكنه ليس نظرا أوليا وانما نظرا ها ثانويا بدليل ماذا انه متى ما حصلت صلاه الجنازه بقطع النظر عن الذي صلى حصل المقصود لا يشترط فيه ماذا لو لو لم يأتي أحد من اقاربه وصل عليه الأجانب حصلت أو لا حصلت اذا دل ذلك على أن الفاعل ليس مقصودا وليس الاب اذا مات لابد ان يصلي عليه ابنه لو صلى عليه غيره كفى وحصل المقصود كذلك فدل ذلك على أن الفاعل لم ينظر اليه ابتداء يعني لم يحدد لم يعين ولكنه لابد من فعل هذا مرادهم قال هنا لكن الحق أن فرض الكفايه لا ينقطع النظر عن فاعله بدليل الثواب والعقاب كيف بدليل الثواب والعقاب لأن الذي يثاب من القول عمل الفاعل الفاعل ليس عندنا احكام إلا منصب على ماذا على الفاعل الذي يثاب والذي يعاقب هو الفاعل والذي يحكم له بالإسلام هو الفاعل والذي يحكم له بالكفر هو الفاعل هذا الأصر واما قول هو كفر هذا لا, لا نستفيد منه شيئا لأننا لسنا مكلفين بماذا هذا من قبيل الشارع الشرع هو الذي يحدد ان هذا القول فعل ان هذا القول كفر وان هذا الفعل كفر هذا من جهه الشارع ليس من جهه الانسان المكلف وانما المكلف ماذا ينزل فقط من تلبسه حينئذن حكم عليه ب حكم الشرع اذا قول هو كفر هذا ليس من شأنك أنت لست أنت الذي تميز أن هذا القول يكفر به زيد من الناس او لا كنواقض الطهارة الطهاره ومفسدات الصوم هل يجوز ان يكون في اجتهاد جوابها لا يجوز لا يحل لاحد أن يحكم بنقض أو فساد صوم زيد من الناس إلا بدليل الشرع حينئذ الاكل دل عليه الدليل جماع دل عليه شرب دل عليه الدليل فكل ما دل عليه الدليل حكمنا به بالفساد ما لم يرد في الاصل فيه المنع هذا باعتباري الفعل والوصف اما باعتباري الشخص فالاصل التنزيه قال هنا بدليل الثواب والعقاب فالذي يثاب هو فاعل فرض الكفايه اذا مقصودا أو لا مقصودا الذي يعاقب هو تارك مطلقا لفرض الكفايه حينئذ يكون ماذا يكون مقصودا به بالثواب والعقاب وإذا كان مقصودا بالثواب والعقاب دل ذلك على أنه منظور اليه نظر الى الشارع اذا نظر الشارع الى فاعل فرض الكفايه لكنه ليس نظرا ابتدائيا اوليا أو بالاصاله انما هو بالتبعي دليل أنه بالتبع أنه يرجى زيد عن عامر وعامر عن, عن زيد قال رحمه الله تعالى بدليلي الثواب والعقاب نعم ليس الفاعل فيه مقصودا بالذات بل بالعرض اذ لا بد لكل فعل من فاعل والقصد بالذات وقوع الفعل او كذلك يعني المقصود في فرض الكفايه هو الفعل ابتداءا والفاعل تبع وقوله ديني بناه على رأيه أن الحرف والصناعات وما به قيام المعاشي ليس من فرض الكفايه يعني غزالي كما صرح به في الوسيط تبع لامامه لكن الصحيح خلافه ولهذا لو تركوه اثم وما ما تركه وجب فعله يعني لو الناس كلهم ما ما جعلوا منهم طبيبا يتعلم الطب أثم الجميع وهذه يدل على ماذا على أن فعل الطب يعتبر من من الواجبات يعتبر من لا سيما فيما يتعلق بالوظائف التي ينفك عنها المسلمون عن كفاء هذا لا شك انه يعتبر من من فروض الكفايات أما قول بأنه ليس فرض الكفايات حينئذ لا المسلم ماذا يصنعوا يستقدمون المهندسين والاطباء والى هذا يعتبر ماذا فتحا لباب عظيم وما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب حينئذ يعتبر من فروض الكفايات لان لا يتعلق بزيد من من الناس قال في التهذيب واصل هذا الحد للغزالي إلا أنه قال ومعناه أي الحد أن فروض الكفايه أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية ودنيويه لا ينتظم الأمر إلا بحصولها أمور كلية امور كليه قصد بها مطلقه الافعال أمور كلية قصد بها مطلقه يعني جنازه صلاه جنازه هذا أمر كل لا يتعين به طائفه معينه الا إذا وجد فيه في الخارج تتعلق بها مصالح دينية ودنيويه هذا عام في فرض العين بالكفايه لا ينتظم الأمر إلا بحصولها فيقصد الشرع حصولها ولا يقصد تكليف الواحد وامتحانه فيها بخلاف فرض الاعيان فإن الكل مكلفون بها ممتحنون بتحصيلها قال وزدنا بالذات من قولنا من غير نظر بالذات إلى فاعله لأن ما من فعل يتعلق به الحكم إلا وينظر فيه للفاعل كل فعل يتعلق به الحكم الشرعي ايجادا وتركا لابد من النظر الى الى الفاعل وإلا لصح ما ايجاد حدث بلا محدث وهذا باطل قال لأن ما من فعل يتعلق به الحكم الا وينظر فيه للفاعل حتى يثاب على واجبه ومندوبه ويعاقب على ترك الواجب وانما يفترقان في كون المطلوب عيناً يختبر فيه الفعل ويمتحن ليثاب أو يعاقب والمطلوب كفايه يقصد حصوله قصدا ذاتيا وقصد الفاعل فيه تبع لا لذاته هذا الفرق بين النوعين بمعنى ان الفاعل ليس مقصودا بالذات والمقصود بالذات وقوع الفعل والفاعل مقصود بالعرض لانه لابد لكل فعل من من فاعل هذا الحد قال التحبير يشمل سنه الكفايه مهم يقصد حصوله من غير نظر هذا يدخل فيه ماذا سنه الكفايه لان سنه الكفايه مهم يقصد حصوله ولم يقل الاحتراز انما يكون بمدى جزما طلب الشارع فعله ها يصدق على الواجب والمندوب كل منهما, كل منهما طلب, الشارع طلب الشارع فعله جزما خرج السنه اذا قوله كل مهم يقصده هذا لم, لم يقيد بالجزم فدل ذلك على انه عام قال هذا الحد يشمل سنه الكيف لكن يرد عليه ما ذكرناه سابقا أنه عرف ماذا فرض الكيف قال فرض الكفاية كذا إذا لابد أن يكون المحدود ما من مفهومه في في الحد هذا راسل فيه ويعتبر قيدا اعتبروه قيدا ولذلك جرى كذلك فيما يتعلق به بالمتون التي يذكر العلم إذا قال باب الطهاره أو كتاب الطهارة الحدود التي تذكر لو لم يذكر فيها شيئا مما يتعلق بلوض الطهاره فهو صادق عليه فهو صادق عليه ولذلك ابن مالك رحمه الله تعالى في المبتدا والخبر والخبر الجزء المتم الفائدة قال ابن عقيل ينقصن يقول مع المبتدا مع مع المبتدا على عليه ان نقول لا يؤخذ عليه لماذا القاعده هذه لانه ذكر هذا التعريف تحت حد تحت باب المبتدا والخبر اذا والخبر الجزء المتم الفائده مع المبتدا لأن بحث باء الابتداء اذا الابتداء يعني مبتدا وخبر فبحث حينئذ ليس بالفعل حتى يقول ماذا أنه انه ياتي او يرد عليه الفاعل قل لا ليس بوارد لأن الباب ماخوذ قيده في جميع الحدود الاتي ذكرها تبين لي قال هنا وهذا الحد يشمل سنة الكفايه فانه لم يقل يقصد او يقصد الشارح حصوله لزوما جزما لزوما قال والمهم قسمان مهم لا بد من حصوله ومهم يشرع حصول لا بد هذا اجعله في مقابل الجزم واللزوم هذا هو الواجب برض الكفايه لا من من حصوله ادخل فيه النوعان ومهم يشرع حصول هذا ما يتعلق بالسنه قال القرافي الكفايه والاعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات لان بعض المنازعه قال لا السنه لا تنقسم إلى سنة عين وسنه كفايه قليل من يذكم اهل الوصول تقسيم السنه الى هذين النوعين وانما يذكرون ماذا تقسيم الفرض إلى فرض عين وفرض كفايه اما السنه إلى سنة عين وسنه كفايه موجوده في الشرق قطعا هذا لا يذكرونه لانه قليل وعزيز لكن قال القرافي الكفايه والاعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندبات انظر عبر بالكفايه لو قال فرض كفايه مختصه بالفرض لكن قال الكفايه اذا الكفايه تكون في الفرض وتكون بالسنه والاعيان جمع عين يكون في الفرض ويكون في بالسنه قال كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندبات أو كذلك تصور المراد به ماذا التصور الذهني كالاذان والإقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالأموات من مندوبات فهذه على الكفايه والتي على الاعيان كالوتر والفجر وصيام الايام الفاضلة وصلاه العيدين والطواف غير النسك والصدقات يعني ذكر امثله والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفل الفرض والاحتمال وبعضهم قد يزيد قيدا لاخراج السنة قال زكريا الانصاري في غايه الوصول بشرح لب الاصول في, في تعليل فضل الكفايه مهم ان يقصد شرعا جزما قال من زيادتي هكذا قال هو في كتابه لب الاصول ابن السبكي في جمع الجوامع ذكر عبارة أنه لا يمكن أن يتوصل أحد الى اختصار جمع الجوامع جمع الجوامع جمعه من زهاء 100 مصنفات بعبارات دقيقه جدا مختصره كالالغاز فاكانه اشار الى ان التحدي إلى أن شخصا يستطيع ان يختصر هذا الكتاب فجاء زكريا الانصاري فاختصره في لب الوصول وشرحه ولذلك قال مهم يقصد هدف المتن شارعا في الشرح جزما من زيادة يعني اختصره واستدرك عليه كذلك اختصره واستدرك عليه فزاد ماذا جزما ليخص الحد بفرض الكفايه اين الذي يخرج مع هذا جزما قال من زياده قصوله من غير نظر بالذات لفعله ذكرين صار هذا الذي يسمونه شيخ الإسلام قد قلت في مقدمة شرح كتاب المنطق انه لا يجوز تسميته بشيخ الاسلام وغضب اللا شاعر من انت الى كيف تطعم في العلماء وقل لك شيخ الاسلام وصفه يتعلق بالمعتقد قبل العلم فمن لم يصح اعتقاده لا يوصف بكونه اماما ولا بشيخ الاسلام لا يوصف اماما الا اذا اريد اماما في البدعه لاهل البدع أو قيل شيخ الإسلام هذا ايضا لا, لا, لا يمكن نقول للبدع فلا يوصف بمثل هذه الالقاب التي هي مطلقه وتدل على العلم الجامع الا أهل السنه اما البدعه لا مجال لهم نحن نا كل مثل هذا هذا اشاعره الاصل له مبتدع ولو كان زكريا الانصاري حينئذ نقول نحن لا نعين ابتكاعك ونستفيد من علمك فما عدا ذلك نسكت عنه فاذا سكتت نبحث وإذا لم تسكت حينئذ سنبحث لأن الحكم على العين يتعلق بالمفسده متى ما جاءت المفسده لابد من التمحيص فمن سكت عنا سكتنا عنه الا اذا تكلم فلا بد نبحث عنه هذا الأصل فيه فاذا كان ثم مبتدع ولو كان معاصرا لو كان مبتدع ولا يتكلم في اهل السنه ولا يطعن الى اخره هذا نسكت عنه, نسكت عنه لذا قد يوجد بعض المرجئه الذين حالهم حال نفسي يدعو الى الله عز وجل ويعلم وذلك اسال انا كثيرا على هذا خاصة في خارج البلاد هنا قد يوجد بعضهم شخص واحد هو مرجي تخرج من الجامعه الاسلاميه وماسك دعوه هناك في في الخارج يعني صاحب دعوته مركز نحوي وهو يعتقد ان العمل ليس داخلته المسمى يشرح كتب التوحيد ويدعو الناس ويامر بالمعروف وينهى المنكر ولا يحارب ولا يدعو الى بدعته فنسال قل هذا يسكت عنه هذا ليس بداعيه فيسكت عنه لا سيما يتعلق يتعلق بمصلحه عظيمه فيه في الدعوه لله عز وجل لكن إذا شن حربا على الاهل السنه والجماعه فوجب المثل يجب ان يحارب يجب ان يبين ويجب ان يفتضح انه صاحب بدعه بيدعات ويبين بدعته هذا الاصل وقول بان الشكر الاسلام هذا باطن ولو غضب الاشعره ما غضب الاشعره يحمدون الله عز وجل ان امه السنه لم يخرجهم عن عن البله وماعد ذلك ويسكتون قال هنا جزما من زياده حصوله من غير نظر بالذات لفاعله وانما ينظر اليه بالتبعي للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل لا يحصل به بدون فاعل قال وشمل الحد الديني صلاه الجنازه الامر بالمعروف والدنياوي كالحرف والصنايع وخرج عنه السنه هذا الذي أراده بي بهذا خرج عنه سنه اذ لم يجزم بقصد حصولها وفرض العين فإنه منظور بالذات لفاعله حيث قصد حصوله من كل عين أي واحد من المكلفين أو من عين مخصوصه كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما قصص به اذا فرض الكفايه مهم يقصد ونظر عن فاعلين مجرد عرفت ان كل منهما مطلوب شرعا جزما يعني فرض الكفايه وفرض العين كل منهما فيه مصلحة كل منهما منظور فيه إلى الفعل كل منهما منظور فيه الى الفاعل وانما يختلفان باعتبار ماذا النظر الأصلي فالنظر الاصلي في فرض العين الفاعل والفعل تبع والعكس فيما يتعلق بفرض الكفايه فالمنظور ابتداء ما هو الفعل والفاعل منظور اليه لكنه تبع لا لا قصا وام العين والكفايه فامرها سهلا قال وزعم الاستاذ والجوين ونجله يفضل فرض العين هذه المسألة الثانية هل فرض العين افضل ام فرض الكفايه مساله الاولى فيما يتعلق بتعريفه ثم شرع في مساله ثانيه فرض العين أفضل ان فرض الكفايه وزعم الاستاذ والجوين ونجله ذكر ثلاثة يفضل فرض الكفايه فرض العين زعم زعم قال في المصباح زعم زعما من باب قتل وفي الزعم ثلاث لغات فتح الزاي للحجاز وضمها لاسد وكسرها لبعض قيس يعني مثلث ويطلق بمعنى القول زعم بمعنى قال يعني يستعمل الزعم بمعنى القول مرادف لقوله مرادف للقول ومنه زعمت الحنفيه مثلا أو زعم الشافعيه أو زعم الحناب يعني قالوا ياتي الزعم بمعنى بمعنى قال وزعم سيبويه اي قال يستعمل بعض العلم الزعم سيبويه بمعنى, بمعنى قال وعليه قول تعالى او تسقط السماء كما زعمتك اي كما اخبرته وقلت ويطلق على الظن يقال في زعمي كذا أي في ظني وعلى الاعتقاد ومنه قول تعالى الزعم الذين كفروا ان ليبعث قال الازهري واكثر ما يكون الزعم فيما يشك فيه ولا يتحقق يعني يطلق مرادف لما سبق وإذا خرج عنه أكثر ما يستعمل في ماذا في قول لم يثبت دليله قول هو مشكوك فيه ولذلك قال اكثر ما يكون الزعم فيما يشك فيه ولا يتحقق وقال بعضهم هو كناية عن الكذب يعني قد يستعمل تاره كذا وتاره كذا وهذا الاصرف فيما يتعلق به بالمعاجم إذا ذكروا معاني متعدده فتاره وتاره قال السيوطي أكثر ما يستعمل فيما كان باطلا أو فيه ارتياء أكثر اذا يقابل اكثر ما هو أقل وقال ابن قوطيه زعم زعم قال خبرا لا يدري أحق هو أو باطل قال الخطابي ولهذا قيل زعم مطية الكذب وزعم غير ما نعم غير ما زعم قال غير مقول صالح والدعى لم يكن ولكن ظاهر الصنيع المصنف هنا فيه شيء من من التضعيف الزعامه زعمه كما عبر فيه في الاصلي فعند ان زعم تطلق مرادفة للقوم وتطلق مرادفه لقول لم يثبت دليلهم وهو المشكوك فيه وغير المتحقق لان القول لا يتحقق الا بدليل اذا لم يكن ثم دليل حينئذ فهو مشكوك فيه واول مراد هنا قال زعم الاستاذ هذا فاعل زعما استاذ افعال قال التاج وهو من الالفاظ الدائرة المشهورة التي ينبغي التعرض لها يعني كلمه استاذ وإضاحها وان كان اعجميا اذا الاستاذ ليست عربية ولذلك من الدلائل على أن الكلمه ليست عربية كما قال الجواليقي اجتماع السين والذال استاذ هاء مع الذال يدل على ماذا على انها اعجميه يدل على انها جعل قواعد في معرفة الاعجميا عن غيره لا يوجد في العربية جمع بين السين والذال قال وان كان عجميا وقول الهمزه اصلا هو الذي يقتضيه صنيع شهاب الفيومي لانه ذكره في الامزه وقال الاستاذ كلمة اعجميه ومعناها الماهر بالشيء العظيم يعني يستعمل العجم في ماذا في الدلالة على الماهر بالشيء العظيم بسبب ذلك يعني من كان ماهرا في الطب يسمى استادا من كان ماهرا في ها علمي هندسه سمي استادا وهكذا وقال الحافظ ابو الخطاب بن دحيه الاستاذ كلمه ليست بعربيه ولا توجد في الشعر الجاهلي والصلاحه العامه إذا عظم المحبوب أن يخاطبه بالاستاذ يا استاذ اطلب به بالاستاذ ذلك من الماهر بصناعته لانه ربما كان تحت يده غلمان يؤدبهم معلم فكانه استاذ في حسن الأدب حدثنا بهذا جماعه ببغداد منهم ابو الفرج ابن الجوزي قال سمعته من شيخنا اللغوي ابي منصور الجواليقي من كتابه المعرب من تاليفه والمقصود بالاستاذ هنا ابو اسحاق السوراييني اشتهر عند الاصوليين اطلاق ولوذ الاستاذ عليه فاذا قيل قال الاستاذ ولا يسمى والمراد به من ابو اسحاق السوراييني قال والجويني نسبة الى الجوي بن وحنيسابور عبد الله ابن يوسف ابن محمد ابو محمد الجويني ونجله نجل المراد به ماذا ابن امام الحرمين الجويني اذا اطلق ليس المراد به امام الحرمين وانما اذا قيل الامام او المراد به امام الحرمين ونجله إمام الحرمين الاستاذ محمد الغزالي يعني شيخ محمد الغزالي من صح من الذي قال لو دفنتني وانا حي لما الف المنقول علم الاصول هو اخذ الأصول عن شيخي أبي... عن شيخي امام الحرمين وبرع فيه ونعله فاق في جوانب لا ما يتعلق به بالقياس والنحويه فاق شيخه ودل الاشكال فيه ان فقه المعلم ان فقه التلميذ شيء كثير هذا الشيخ سلام التميمي فاق جميع شيوخي كذلك عين الله ليس بغرابة ان يقال التلميذ قد فاق شيخه سواء كان في جميع الفنون أو او في بعضها فلما الف المنخول راه إمام الحرمي فعجب به كتاب عظيم فقال له دفنتني حيا يعني كنت كنت ممن يشار اليه في علم الاصول لما الفت هذا الكتاب صار هو العمده قال ونجن امام الحرمين الاستاذ محمد الغزالي ولقم ضياء الدين وكنيته ابو المعالي واسمه عبد الملك والنقل عن الاستاذ ابي اسحاق والشيخ أبي محمد ذكره ابن الصلاح في فوائدي رحلته والنقل عن الإمام موجود في كتابه الغياث نقله النووي في زوائد الروضة قالوا ماذا زعم الاستاذ والجوين ونجو يفضل هو ما هو فرض الكفايه يفضل فرض العينه فرضنا العين. اذا فرض الكفايه افضل من فرض يفضل اي فرض الكفايه قال في المصباح وفضل فضلا من باب قتل زاد اذا يفضل بمعنى يزيد يزيد فيه في الفضل وخذ الفضل اي الزيادة والجمع فضول مثل فلس وفلوس والفضاله بالضم اسم لما يفضل والفاضله مثله وتفضل عليه وأفضل افضل بمعنى وفضلت على غيري تفضيل صيرته أفضل منه اذا اعتقدوا أن فرض الكفايه يزيد وهو مقدم على فرض العين فهو افضل فيه بالشرع مطلقا هكذا دون دون تفصيل فرض العين قال امام الحرمين الذي اراه أن القيام بفرض الكفايه أفضل من فرض العين يعني التلبس بفرض الكفايه أفضل من فرض العين لماذا ما الدليل ذكر تعليلا لأن فاعله ساع في صيانه الامه كلها عن المعاصب لو فعلت انت فرض العين رفعت الاثم عن نفسك انت وإذا فعلت وتنبست وقمت بفرض الكفايه رفعت عن الامه كلها اذا الرفع عن الأمة كلها مقدم عن الرفع عن الإثم الذي يتعلق بك انظر هذا قياس باعتبار ماذا باعتبار الذهن ولقاء اراه اذا ردوا إلى عقله قال لأن فاعله ساع في صيانه الامه حمايه الامه كلها عن المأثم ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين اجمعين في القيام بمهمات الدين ولا شك أن هذا يعني يعتبر عنده أفضل من من غيره وقول الذي أراه يوهم انه من تفقهه هو فلهذا صرح الناظم بالنقل عن غيره بل نقله ابو علي في اول شرح التلخيص عن المحققين قال الزركشي لكن لم يقل أحد منهم إن فرض الكفايه أفضل من فرض العين يعني ناقش زركشي مين في العبارة هل المراد القيام بفرض الكفايه أو أن عينه فرض الكفايه فرق بين الحكمين بين أن نقول ذات فرض الكفايه افضل من فرض العاين أو نقول القيام والتلبس بفرض الكفايه أفضل من, من فرض العاين الثاني الذي والقيام بفرض الكفايه أفضل من القيام بفرض العين لا يلزم منه ماذا أن فرض الكفايه بذاته أفضل من فضله من, فضل من فرض العين هذا الذي حققه الزركشي في العبارة وان كان بعض رد عليه كما كما سياتي قال لكن لم يقل أحد منه إن فرض الكفايه ذاته الفعل الذي عينه الله تعالى وطلبه أفضل من فرض العين كما عبر به المصنف بل قالوا القيام أو الاشتغال بالكفاية أفضل من القيام بفرض العين او القيام بفرض الكفاية مزية على القيام بفرض العين وبين العبارتين تفاوت فليتامل يعني فرض فرق فرق بين أن نحكم على الفعل ذاته بالتقديم والتاخير وبين أن نحكم على قيام به لكن هذا فيه شيء من من التكلف لانه اذا حكم على القيام قد حكم على على الفعل ولذلك عللوا بماذا برفع المعثم دل ذلك على انه مقصود بالفعل ذاته قال ف الزركشي ويرى ان المصنف قد وهم في نقله عن الاستاذ والإمام وابنه أن فرض الكفايه أفضل من فرض العين وان صواب النقل عنهم أن القيام به افضل كما وقع في عبارتهم لانه نفسه أفضل قال ولي الدين العراقي وفيه نظر يعني ما قاله الزركشي ان عباره ابن اسحاق الاسرائيلي وكذلك إمام الحرمي أن المراد به القيام لا ان ذات فرض الكفايه افضل من, من فرض العين قال فيه نظر لماذا لفانه لا يراد تفضيل ذات العباده بل تفضيل القيام بها بمعنى كثرة ثوابه بحث المكلفين في ماذا فيما يتعلق بالثواب والعقاب ما الذي تفعله ما الذي تقدم عليه هذا الذي يتعلق به فعل المكلف اما كل منهما فهو واجب قال فانه لا يراد تفضيل ذات العبادة بل تفضيل القيام بها بمعنى كثره ثوابه ولذلك علل بسعيه في اسقاط الاثم عن الأمة ولا تفاوتا لأن هذا التقدير مراد بلا شك يعني مراد امام الحرمين هو القيام بماذا بالفعل وهو عينه مرادف لطلب الثواب والبعد عن ان فلا فرق حينئذ بين البحث في فرض الكفايه بذاته وبين القيام به لأن المراد من المكلف ماذا هو القيام وهو الفعل حينئذ هذا فيه تخصيص وتمحيص عبارة ليس ليس مرادا قال العطار قال الكمال ولك أن تقول لم يهم المصنف لأن الفرض هو فعل المكلف فرض ما هو هو فعل المكلف وهو الذي يتعلق به القيام صحيح أم لا؟ فعل المكلف الذي يفعله هو الذي يتعلق به القيا لا فرقه بين ان يحكم على فرض الكفايه بهذا الاعتبار وبين فعل المكلف الذي متعلق الحكم قال لان الفرض هو الذي هو متعلق الطلب الجازم ومتعلق الثواب متعلق الطلب هو المكلف ومتعلق الثواب والعقاب هو فعل المكلف. وما هو القيام بفرض الكفايه هو فعل مكلف اذا لا فرقه بينها الفته هو بعينه اذا هذا تمحيص وتحصيص من هذا تمعص من الزركشه ليس في في محله قال هنا ومتعلق الثواب والعقاب هو الحاصل بالمصدر كالجهاد وصلاه الجنازه القيام به فعل بالمعنى المصدر ووصفه بالافضاليه لكونه اتيا بما هو افضل فوصف الفرض بالافضاليه بالاصاله والقصد ووصف الاتيان به بها بالتبعية بل ما صنعه اجود لما فيه من التنبيه على انه مقصود الائمه المذكورين يعني القيام به بالفعل حينئذ اذا ل... اذا لم يتحقق وصف أن فرض الكفايه أفضل باعتبار ذاته من فرض العين ولم تصح النسبه الى هؤلاء الثلاثه المذكورين حينئذ سقط القول فيتعين ماذا أن فرض الكفايه باعتبار ذاته افضل من ها فرض العين أفضل من من فرض الكفايه أن الشارح ان مقاصد الفعل بذاته من كل مكلف وقال زكريا الانصاري في غايه الوصول والاصح انه دون فرض العين يعني فرض الكفايه دون فرض العين أي فرض العين افضل منه كما نقله شهاب بن العماد عن الشافعي قال ونقله عنه القاضي ابو الطيب وذلك لشده اعتناء الشارح به بقصد حصوله من كل مكلف يعني لو نظرنا نظرا ابتدائيا فعل طلب الشارع تحصيله من كل واحد لو تركه أثمة وبين فعل اخر لم يطلب الشارع فعله من كل واحد بل بعضهم يسقط الفعل على الاخر ايهما اشد فرض العين فدل ذلك على أن عنايه الشارع بفرض العين اكد من عنايته بماذا بفرض الكفايه ولذلك في فرض الكفايه يجوز ان يحصل من من واحد في صلاه الجنازه لو حصل من واحد كفى لكن صلاه الظهر مثلا نبد من كل واحد يفعل ايهما شد اعتناء لا شك ان ما قصد فيه العناية بي كل واحد بذاته أن ان يقصد الفعل وان يجده هذا آكد في الشرع من من فضل كفاية ولو تامل النظر بهذا الاعتبار لما حسن أن يكون فيه خلاف البتان قال ونقله عن القاضي ابو الطيب وذلك لشده اعتناء الشافعي به بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب ويدل له تعليل الاصحاب تبعا للإمام الشافعي كراهه قطع طواف الفرض لصلاه الجنازه يعني نقل عن الشافعي أنه كره أن يقطع الطواف الذي هو فرض عين من أجل ان يصلي الجنازه بانه لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفايه وقال إمام الحرمين غيره فرض الكفايه افضل لانه يصان بقيام البعض به جميع المكلفين عن اثمه المترتب على تركهم له وفرض العين إنما يصان بالقيام به عن الإثم الفاعل فقط وترجيح الأول من من زياده هكذا قال زكريا الانصاري قال في التحبير هذا عندنا الحنابل لا بد الناتي يقول حنابله هل فرض العين افضل ام فرض الكفايه يعني كالطيب فيه قولان احدهما وهو الصحيح أن فرض العين أفضل لأن فرضه أهم ولذلك وجب على الاعيان وهذا قول الأكثر والقول الثاني أن فرض الكفاية أفضل لأن فاعله ساع في صيانه الامه كلها عن الاثم ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمات الدين قلت لو قيل انهما سواء في الفضيله لكان متجه هذا استئاذ منه يعني ليس هو قولا ليس هو قولاً معتبرا عند اهل الاصول وانما هذا اجتهاد شخص منه المشهور عند اهل الاصول قولان فرض الكفاية أو ظل من فرض العين والعكس قيل هنا صاحب التحبير الحنبلي قلت لو قيل هما سواء باعتبار لكان متجها لكان متجها لان كل واحد منهما اختص بمزيه لا توجد فيه في الاخر كل واحد فيه مزيه لا توجد فيه في الاخر كذلك هو كذلك لكن نحن نبحث في ماذا نبحث في المعنى الكلي فرض العينين باعتباره فرض عين افضل من فرض الكفايه باعتباري فرض كفايه ولا يلزم في المفضول ها الا يوجد فيه شيء يكون أفضل من الفاضل فنملا نحن نقول ماذا ابو بكر أفضل من عمر هل معنى ذلك أن عمر ليس فيه شيء لا يوجد في ابي بكر اليس عمر رضي الله تعالى ثبت انه محدث وملهم وهذه الصفه لم تثبت في ابي بكر اذا هو في هذه المزية أفضل لكن لا يقتضي ماذا التقديم المطلق وبحثنا في ماذا في التقديم المطلق ابي بكر افضل من عمر رضي الله تعالى عنهما وعمر أفضل من عثمان وعثمان أفضل من علي وكان الثالث هذا في في خلاف لكن باعتبار المزايا والخصائص الخاصة بكل واحد هذه يفضل من فوقه بهذا الاعتبار لكن لا يستلزم ماذا أن يقدم مطلقا فاذا وجد في فرض الكفايه أنه انه حل محل الامه لا يلزم ماذا أن يكون مقدما على فرض العين هذا المراد هنا قال هنا لأن كل واحد منهما اختص بمزية لا توجد في في الاخر نقول هذا لا يستلزم ماذا أن يكون في مرتبة واحدة كما أنه لا يلزم منه أن يكون فرض الكفايه أفضل من من فرض العين والمثال المذكور في ابي بكر وعمر واضح بين قال فكانوا سواء وفاعل فرض الكفايه أفضل من غيري فاعله ضرورة أنه حصل المصلحه دون دون غيري نعم هما سيان في الخروج من العهده يعني قال أن من فعل فرض العين برئت ذمته ومن فعل فرض كفايه برئت ذمته وإذا فعله غيره كذلك برئت ذمته اذا الفاعل وغير الفاعل في فرض الكفايه تبرئ الذمة بفعل الفاعل وأما في فرض العين فلابد أن يفعله هو واذا فعله غير لا تبرئ به ذمة بفعل غيره اذا بخلاف فرض الكفايه لكن ما ذكر من كونه يوجد مزية في فرض الكفايه لا توجد في فرض العين حينئذ يحصل الاستواء أو يحصل تقارب بينهما هذا فيه نظر بناء القاعده التي ذكرناها سابق قال في البحر الزركشي رحمه الله تعالى قيل القيام بفرض الكفاية اولى من القيام بفرض العين الزركشي يصر على أن تعبير القيام هو مراد ابي اسحاق وغيره قال القيام بفرض الكفايه اولى من القيام بفرض العين لانه يسقط فيها الفرض عن نفسه وعن غيري وفي فرض العين يسقط الفرض عن نفسه فقط الى أن قال وهو ظاهر على القول بوجوب الكفاية على البعض ووهم بعضهم فحكى عما ذكر أن فرض الكفاية افضل من فرض العين يعني وهم من هاد الدين السبكي صاحب جمع الجوامع هذا في البحر اذ كان كذلك في التسليم قال فووهم بعضهم فحكى عما ذكر هو يعني أن فرض الكفايه أفضل من فرض العين وهو غلط يعني غلطوا به بذلك فان كلامهم إنما هو في القيام بهذا الجنس أفضل من من ذلك حتى في القيام لا يقال بانه مقدم حتى على هذا القول بان المرض القيام لا يستلزم لماذا لكونه لو حصل اجور جميع الامه لا يلزم من ذلك ان يكون أفضل من, من فرض العين افضل من فرض يعني رجل صلى الظهر ثم قام فصل جنازه ايوه ما افضل في حقه الظهر ام الجنازه ها الظهر لا شك والجنازه هذه لا يمكن تكون ما أفضل من من صلاة الظهر ولو صلى وحده يعني لو يصلي معه غيره البت انما هو وحده حينئذ نقول هذا لا يستلزم ان يكون أفضل من من الظهر هذا واضح بين قال ثم عبارة الجويني وللقائم به مزية ولا يلزم من المزية الأفضلية من له مزيه له خصيصة لا تودد في فرض العين وهذا نسلم به لا اشكال فيه وإنما المنع أن يتقدم بتلك المذيه على فرض العين لأن اعتبار مصلحه ايجاد كل عين لهذا الفعل مقدمة على وجوده في الجملة هذا لا شك أن الشرع قد اعتنى به عنايه فائقه بحيث اوجب الفعل على كل واحد ممن تحقق فيه شروط التكليف قال على أن الشافعي نص على ما ينازع في ذلك فبالام قال إن قطع الطواف المفروض لصلاه الجنازه أو الرواتب مكروه اذ لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفايه وجر عليه الأصحاب ومنهم الرافعي في بابهم وقال الغزالي في الاحياء في شروط الاشتغال بعلم الخلاف علم الخلاف الذي هو فقه العالي هذا جديد فقه المقارن <تصفيق> العالي هذه افته الجميعين رسم العالي او عندكم في الدار <تصفيق> على كل قال هنا في الاشتغال ب... بعلم الخلاف وعلم الخلاف الذي هو الفقه المقارن يعني ما يتعلق بمعرفه الخلاف في المذاهب ب... الاربعه وغيرهم الا يشتغل به وهو من فروض الكفايات من لم يتفرغ عن فروض الاعيان يعني لا يرى ان الطالب يشتغل بماذا بفقه الخلاف وهو لم يدرس التوحيد مثلا ما عرف التوحيد كيف تدرس ماذا ما هو فرض كفايه ولم تتعلم ما هو فرض عين كذلك ما يتعلق رجل لا يحسن أن يتوضا لا يحسن ان يصلي هينذن يتعلم النحو مثلا كيف تتعلم النحو انت لا لا تفقى كيف تصلي وهذا المراد به الذي لا يحسن الصلاه ابدا وكذلك المراد به الذي لا يستطيع الجمع وأما إذا تعارض يعني لا اما هذا واما ذاك اما نحو واما عقيده ايهما مقدم <تصفيق> على قيده وقدم عليه على اللحاء انا لا شك في لكن لو استطاع ان يجمع لا اشكال في ليس داخلا فيه من في كلام بحث في ماذا عند التعارض وعدم امكانيه الجمع هذا مرادهم قال هنا وقال الغزالي في الاحياء في شروط الاشتغال بعلم الخلاف الا يشتغل به وهو من فروض الكفايات من لم يتفرغ عن فروض الاعيان قال ومن عليه فرض عين فاشتغل بفرض الكفايه وزعم أن مقصوده الحق فهو ايش <تصفيق> صحيح يعني يترك العقيده ولا يدرس العقيده الصحيحه من أجل أن يميز ثم يقول لا ليس عندي وقت ثم يدرس النحو ثقل لا ليس بصواب هذا ليس ليس بصواب قالوا مثاله من ترك الصلاة في نفسه وتبحر في تحصيل الثياب ونسجها قصدا لستر العورات <تصفيق> انتهى كلامه <تصفيق> قال بتقدير تسليمه فكان بعض مشايخنا يخصصه بمن سبق إليه اولا أما من فعله ثانيا فلا يكون في حقه افضل من فرض العين يعني على القول بأن فرض الكفايه افضل من فرض العين هذا من سبق أول واحد جاء فصلى ثم الثاني في كونه ادى فرض كفايه أو لا في خلاف لكن على القول بانه فرض كفايه لا يقال بانه انه افضل من فرض العين بل الاول السابق والذي يقال بانه أفضل من من فرض العين هذا الذي عناه اذا هذا تفصيله قال لأن السقوط حصل بالأول وان كنا نسمي فعل الآخرين فرضا على راي وقال الشيخ كمال الدين الزملكاني ما ذكر من تفضيل فرض الكفايه على فرض العين محمول على ما اذا تعارض في حق شخص واحد يعني ما ذكره الغزالي ولا يكون ذلك الا عند تعينها وحينئذ هما فرض عين وما يسقط الحرج عنه عن غيره أولى واما إذا لم يتعارضا وكان فرض العين متعلقا بشخص وفرض الكفاية له من يقوم به ففرض العين اولى وهو كذلك ولذلك لو لم لم يتسع الوقت الا أن نصلي ظهره او صلاه الجنازه اي يقدم ماذا قديم فرض فرض العيد ان وقته ماذا سيخرج واما الجنازه فوقته اوسع قال الطوفي قلت ويمكن الجمع بين القولين بان كلا منهما أفضل من وجه وليس هذا البحث في هذه المساله اذا على جهه ما ذكر صاحب التحرير زياده على ما ذكرها للاصول الاصول مشتهر فرض الكفايه أفضل فرض العيد افضل قولان قالت صاحب التحرير ماذا تحبير شرح التحرير قلتم هما سواء هنا الطوفي قال ليس سواء أو ليس سواء بل باعتبار كل مزية فهذا أفضل باعتبار وهذا أفضل ببعته لكن هذا ليس كذلك الداخل في القاعده التي ذكرناها قال هنا قلت ويمكن الجمع بين القولين بأن كل منهما أفضل من وجه والله اعلم والصواب وقال عز الدين ابن سلام ذكره ذكر في تشنيف المسامع لا يقال فرض العين أفضل من فرض الكفايه ولا المضيق وأفضل من الموسع يعني لا نطلق العباره هكذا لكون المعين معينا والمضيق مضيقا لا بهذا الاعتبار باعتبار الوصف بل التضييق على حسب المصالح المتضمنه في الافعال فان جهلت المصالح أمكن الاستدلال بالتضييق والتعيين على التضييق يعني ما المصلحه فيه اعظم قيل مقدم قيل مقدم لكن هذا اجتهاد اجتهاد في مقابلة ما نص عليه الشارع وهو وجوب الفعل على كل عين بحيث رتب العقابه على الترك وهذا لم يرتب العقابه على الترك الا اذا ترك الجميع حينئذ هذه مصلحه مراده شرعا وكل ما أمر به الشارع سواء بين المصلحة أو لم يبين فهو متضمن للمصلحه وحينئذ قول هنا هذا فيه فيه نظر والصواب ان يقال أن فرض العين أفضل مطلقا هكذا من فرض الكفايه بدليل اعتناء الشارع به إلى آخره يوجد بعض المزايا والخصائص في فرض الكفايه لا توجد في فرض العين لا يلزم من ذلك عدم تحصيلها وإنما تحصل بشرط عدم معارضه فرض العين إذا تضايق وثانيا لا يلزم من وجود هذه الخصائص والمزايا أن يقدم على فرض العين هذا الصواب في هذه المساله زعم الاستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين وجعله زعما دل على ان المراد عنده ماذا أن فرض العين أفضل مطلقا من فرض الكفايه والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين